الفلام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن آذر الناس أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن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 إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصق والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نور وقدره منازل وقدره منازل لتعلموا عدد السنين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 والارض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقائنا وربو بالحياة الدنيا وطمائنو بها وطمائنو بها والذينهم عن آياتنا غافلون أولئك ما أواهم النار بما كانوا يكسبون إن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 ولو, ولو يعدل, يعدل الله للناس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 فريحو بها جاء هاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوه الله مخلصين له الدين.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 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم شركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتنا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 ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فَذَلِكُمُ الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الظلال فأنا تصرفون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 الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأن تفكرون قل هل بشركائكم من, من يهدي إلى الحق قل لله يهدي إلى الحق أَفَمَن يهدي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَيْ يُتَبَعُ أَمَّا الَّا يَهْدِي إِلَّا أَيْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ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 أتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله كنتم صادقين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 أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلمون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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ظرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون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 ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَمْبِخُونَ كَأَنَّ حَقًّا هُوَ قُلْ إِوَ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ قُلْ إِوَ إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر الندامة لما رأبوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون